كُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا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 قل إن الله لا يأمر بالفحش أتقون على الله ما لا تعلمون قل أَمَرَ رَبِّي بِالْقِصْتُ وَأَقِيمُوا جُهَّةَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدِهِ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بدأكم تعودون ففريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم متخذ الشياطين أولا من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأتشرك والإثم والبغي بغير الحق وأتشرك بالله ما لم ينزل به سورة قانو وأن تقولوا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 كَمْ رَسُولٍ مِّنْكُم يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أولئك أصحاب, النار أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ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 تدعون من دون الله؟ قالوا ظلوا عننا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Halladok, holod, في bémin, kadehalad, miú, kávelik, قبلكم من الجن والانس miú, miú, ذَارَكُم فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضَعْفُهُ